وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى فصل عقد هذا الفصل وما يليه فيما يتعلق باعتراض عثمان بن منصور على رساله الشيخ محمد رحمه الله تعالى اصل الدين وقاعدته وما ذكره من احوال المخالفين بعدما بين الاصل الاول والثاني بين رحمه الله تعالى المخالف وذكر انواع وهذا الرجل له اعتراض على بعض هذه الانواع بحسب فهمه للتوحيد عنده وبين اهل التوحيد واهل الشرك ومر معنا ان المسلمين عنده هم عباد القبور او عباد القبور يعتبرون من من اهل الاسلام لا بد ان يعترض لا بد ان يعترض لان الشريعه المتعلقه كفر هذا النوع نسيما من, من عرف التوحيد او انكره او قاتل المسلمين ولذلك ما سياتي بيانه قال فصل قال المعترض يعني عثمان ثم قال في جوابه المذكور فنقول اعداؤنا معنا على انواع اعداؤنا معنا على انواع النوع الاول من عرف ان التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي اظهرناه للناس واقر ايضا ان هذه الاعتقادات ان هذه الاعتقادات في الحجر والشجر الذي هو دين غالب الناس انه شرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل اهله ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت الى التوحيد لم يلتفت الى الى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه فهذا كافر نقاتله بكفره لانه قد تلبس به ناقض له وهو كفر الاعراض اعرض لم يتعلم ان تلبس بالشرك فهو زياده في الكفر ان تلبس بالشرك مع الاعراض او زياده فيه بالكفر فيرتمع فيه نواقض قال فهذا كافر نقاتله بكفره لانه عرف التوحيد فلم يتبعه مع انه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشركه ولا يزينه للناس وهذه كل لا تكفي كونه لا لا يمدح الشركه والمشركين او كونه لا يبغض التوحيد او يبغض اهل التوحيد مع كونه لم يوحد هذه وجوده وعدمه سواء لا عبره بها لان التوحيد وصف لابد ان يتحقق به فاذا لم ياتي به فحنيذ ما عاده من المحبه وعدمها بغض عدمه الى اخره هذه لا تكفي لابد من النظر في اصل التوحيد ثم قال المعترض بعد كلام الشيخ رحمه الله تعالى السابق فنقول يا غوثاه الى الله تعالى الصريح بالله تعالى من الشيخ محمد رحمه الله تعالى كيف يقول انه عرف التوحيد والشركه ومع ذلك انه لا يبغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من دخل فيه يعني ايه راى ان هذا من التناقض ليس فيه تناقض يعرف في التوحيد ولا يبغض لا اشك هل في يعني العبره كما ذكرنا بماذا بذات الوصف هل افرض الله تعالى وترك الشرك ام لا هذه العبره ومع ذلك فهذه قد توجد في بعض الناس وقد تتخلف يعني ما يتعلق بالبغض عدمه والمحبه وعدمها قال ومع ذلك انه لا يبغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من دخل فيه ولا يمدح الشركه ولا يزينه للناس ثم يقول ولا تعلمه ولا دخل فيه ما هذا التناقض الباهر الذي يعرفه البليد دون المهانه بليد البليد لا يعرف شيئا اصلا البليد لا يعرف شيئا على كل هذا الاعتراض هنا ساقه الشيخ رحمه الله تعالى كما هو واجاب عنه بقوله والجواب ان يقال افتتك الفهم المستقيم والمعتقد الذميم يفهم به عكس ما اراده شعر رحمه الله وهو قاصد لذلك قاصد لذلك ثانيا المعتقد الذميم يعني عقيده فاسده واصحاب العقائد الفاسده اذا قرؤوا القران والسنه يفهمون القران والسنه ب وفق ما يعتقدونه يعتقد الباطل ثم اذا تليت عليه الايات لا يفهم منها الا ما يعتقدون فيعتقدوا اولا ثم ثم يستدلوا والمعتقد الذميم الخارج عن الصراط المستقيم قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون لو عرفت حدود ما انزل الله على رسوله وعرفت الايمان بحدده الشرعي ردّه الى الى الحقائق والتصورات معرفه حقيقه الاسلام ومعرفه حقيقه الايمان وحقيقه التوحيد وحقيقه الشرك ونحوه ذلك والرد حينئذ يكون الى هذه الاصول فالخلط انما يكون بسبب عدم تصور حقيقه الايمان والاسلام هذا هو السبب الجوهري لو عرف حقيقه الاسلام لما وقع عنده ادنى اشكال فيما يتعلق بهذه المسائل كلها صحيح لو عرف حقيقه الاسلام وحقيقه الشرك وما الذي امر الله تعالى به وما الذي نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل على اي شيء والانبياء قاطبه بعثوا باي شيء لو عرف هذه الحقائق حينئذ ما وقع عنده اشكاء لكن لما فسد فسد عنده التصور حينئذ بنى على فساد تصوره ماذا المسائل كلها ولذلك قال اهل العلم اذا فسدت التصورات فسدت العلوم كلها العلوم اذا كان عنده خلل في تصور معنى الايجاب كل مساله يحكم فيها واجب باجي فهي ماذا خطا صحيح اذا بنى على ماذا امن خطير فاذا فسدت التصورات عن الحقائق فسدت العلوم كلها قال لو عرفت حدود ما انزل الله على رسوله وعرفت الايمان بحده الشرعي والتوحيد بحده يعني شرع كذلك وقيد الايمان بحده الشرعي يعني لا للمصطلحات المتاخره عند الجهميه والمعتزله عباده القبور الايمان له مفهوم ولذلك ذكر منقي رحمه الله تعالى ان التوحيد اختلفت فيه الانظار الانبياء والمرسلون والسلف لهم معنى يفهمون معنى لفظ التوحيد والجهميه والمعتزله وكل مخالف عنده التوحيد غير معنى التوحيد عند الانبياء والمرسلين فاذا قيل التوحيد حين ننظر الى القائل من هو اذا كان من المسلمين وعلى منهج السلف عرفت انه اراد به المعنى الحق فإن كان من غيره ذلك حين إذن عرفت أنه أراد به المصلح الخاص وينظر فيه ولذلك قيده الشرع يعني الذي مصدر هذا المعنى وهذه الحقيقة هو الشرع فالإيمان لفظ شرعي والتوحيد لفظ شرعي إذن مستنده الشرع فمن الذي يفسر معنى التوحيد ومن الذي يفسر معنى الإيمان لا شك أنه الشرع حين إذن يكون مرده لا إلى الشرع هل هذه المساله اجتهاديه ها هل هذه المساله اجتهاديه جواب لا قطعا معنى الايمان ومعنى التوحيد ليست مساله اجتهاد معنى لا اله الا الله ليست اجتهاديه لو اجتهد وخالف كفر وكان المعنى يقتضي ان يكفر كفرا ولو كان من اعلم من خلق الله المساله ليست اجتهاديه الاجتهاد حيث لا نص وهي المسائل الاجتهاديه اذا لم يكن ثمه نص اما اذا ورد النص هنيذا لا يقال انها اجتهاديه معنى لا اله الا الله وما تتقيد به ودخول الانسان الا الكافر الاصلي مثلا الى الاسلام وخروج كل هذه مسائل ليست اجتهاديه اذا كان اهل العلم ينصوا على ان ان من توضى فلا يحكم بنقض طهارته الا بدليل شرعي واضح بين فالاسلام من باب اولى واحرى وكذلك فالذي يدخل به في الطهاره مثلا لابد من صفه معينه الوضوء كله ليس ليست المسائل في الاجتهاديه ثانيا ما يخرج به عن حكم الطهاره حينئذ لا يكون اجتهادا كذلك ما يتعلق به بالايمان فمعنى الايمان هذا معنى شرعي ليس اجتهاديا بالتا قال التوحيد يعني عرفت التوحيد بحده وحقيقته الشرعيه لظهر لك ان المعرفه لا تقتضي الايمان والتوحيد يعني مجرد المعرفه عرف ربه صار موحدا دخل الجنه حرمت عليه النار صحيح هل مجرد المعرفه تكفي عرف ربه او عرف ان التوحيد كذا وكذا او ان هذا محمد بن عبد الله ورسوله وان هذا قران لكنه ما عمل بشيء هل يكفي الجواب لا وانما هذا ليس دين المسلمين جعلوا الايمان بمعنى المعرفه هذا مذهب الجهميه وان قالوا او عبروا في بعض المواضع بالتصديق وحاولوا ان يفرقوا بين التصديق و المعرفه قال لا ظهر لك ان المعرفه لا تقتضي الايمان والتوحيد لا تقتضي الايمان والتوحيد بمعنى انه اذا عرف ربه او عرف التوحيد من حيث هو ولم يعمل به ولم يترك نقيضه حينئذ لا يكون ماذا لا يكون مؤمنا بمجرد المعرفه بل لابد من ايمان قلبي باطني ولابد من عمل ظاهر فاليمان ايمانا ايمان باطن و ايمان ظاهر ودخول كل منهما تحت مسمى الايمان دخول حقيقي يعني مسمى الايمان الباطن هذا جزء منه وليس مرادف له من كل وجه وانما يزيد عليه ماذا الايمان الظاهر والاعمال الظاهره من مسمى الايمان حقيقه عند عند السلف فهي جزء من مسمى الايمان مسمى الايمان مركب من شيئين باطن وظاهر كل منهما ملازم لل الاخر يعني ذقيل بان هذا فرع وهذا فرع لا يلزم من ذلك ما يفهمه بعض السذج اليوم اذا قيل هذا فرع معناه ماذا لو خارج عن الايمان لو تركه لا بقي ايمان صحيح شرعيا لا وانما المراد به ان هذا جزء من الايمان الذي هو الباطن والظاهر جزء من الايمان والعلاقه بينهما التلازم لو وجد احدهما دون الاخر انتفى الايمان من اصله لو وجد الظاهر دون الباطن او الباطن دون الظاهر انتفى الايمان الشرعي الذي تحصل به النجات في الاخره من اصله قال لظاهر لك ان المعرفه لا تقتضي الايمان والتوحيد ثم قال الشاب عبد اللطيف رحمه الله واكثر اعداء الرسول عرفوا الحق والصدقه ولكنهم لم يلتفتوا اليه ولم يعبؤوا به ولا تعلموا عرفوا ان هذا محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول حق عرفوا ان هذا محمد رسول الله ومع ذلك ما اتبعوه فاين اذا يكفي مجرد المعرفه الجواب ولذلك لو كان كافيا لكان ابو طالب ها تقرى رضي الله عنه انه صار مؤمنا بمجرد معرفه النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولكنهم لم يلتفتوا اليه ولم يعبؤوا به ولا تعلموه كحالي هذا الذي ذكره الشيخ قال تعالى على محمد رحمه الله تعالى قال تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى يعني لم يهتدوا هديناهم فلم يهتدوا صحيح قلنا ثم فعل وانفعال علمته فتعلم علمت فما تعلم صحيح العباره علمت فتعلم علمت فما تعلم ذكرته فتذكرت ذكرته فلم يتذكر ممكن او لا ممكن فالمراد بالهدايه الاولى اما ثمود فهديناهم اي بيننا لهم الحق وارسلنا اليهم الرسل ونحو ذلك يعني حصل البيان والارشاد الهداية التي عبر عنها بالبيان والإرشان هذه مشتركة وهي حاصلة لكل من أهلكه الله تعالى في الدنيا والآخرة حاصلة أو لا حاصلة قال ماذا فاستحبوا العما على الهدى يعني قدموا العماية على الهدى يعني لم يهتدوا كأنه قال هديناهم فلم يهتدوا كما تقول علمتوا فما فما تعلم إذن وجد وجدت المعرفة عندهم هذا هو الشاهد عرفوا أو لا عرفوا الحق ولذلك قال فهديناهم يعني حصلت لهم الهداية وعرفوا الحق وبيّن الله تعالى لهم أقام الحجة عليهم عن إذا المعرفة موجودة ما حصل الإيمان ولذلك قال فاستحبوا العمى على الهدى وهذا سبق تقرير فيما مر معنا وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لا يكذبونك يعني صدقوا أنك رسول الله وجدت المعرفة المتعلقه بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن لم ينفعهم ذلك لان الايمان ليس هو المعرفه لا بد من تصديق خاص ولا بد من معرفه شرعيه ليست معرفه فطريه او حسيه وانما لا بد ان تكون المعرفه ماذا شرعيه والمعرفه الشرعيه هي التي تقتضي القياد والتزام الشرع والتصديق لو عبر بان الايمان عند السلف في المعنى اللغوي انه تصديق لابد من تقييده كما قال الامير رحمه الله لو سلمنا انه تصديق لان هناك من يحكي اجماعا على المعنى اللغوي انه بمعنى التصديق فنقول تصديق خاص بمعنى انه لابد ان يستلزم ماذا لابد ان يستلزم عمل القلب وعمل الظاهر ولابد ان يستلزم كذلك القول وام التصديق الذي لا يستلزم هذا وجد عند ابليس وجد عند فرعون وغيره ومع ذلك ما اقتضى وصفهم بالايمان يعني لي فرق بين المعرفه التي تقتضي الانقياد والالتزام والعمل الظاهر والقول وبين المعنى في التي لا تقتضي ذلك فالثانيه لا عبره بها ولو وجدت وهذا الرجل يدندن حولها انها موجوده قال وقال تعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوفا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين جحدوا بها يعني بالاسنه كذبوا لكن في نوفسوا في قلوبهم اليقين بانه حق ولكن الكذب والعلو وطلب العلو في الارض هو الذي ضرهم قال شيخ الاسلام في كتاب الايمان في بيان غلط المرجئه مساله كذلك كما ذكرت مرارا لها علاقه ب مساله الايمان المساله التي دنى حولها هذا الرجل فيما يتعلق بعذاره المشركين هذه لها ارتباط كبير اصلي ب مساله الايمان ولذلك من فهم الايمان على قاعده السلف على قواعد السلف يريد ان عرف حال هؤلاء المشركين ولا يتصور انه يحكم عليهم بما ذهب بالاسلام لكن التناقض في مسائل وعدم طرد الاصول هو الذي ادى الى وقوع الخطا والغلط قال الثاني تميه رحمه الله تعالى قول ثاني ظنهم اي المرجئه غلط المرجئه تميه هنا عنا بالمرجئه مطلقا دون تفصيل لان الجهميه مرجئه كل من اخرج العمل الظاهر عن مسمى الايمان فهو مرجئ ثم قد يزيد عليه ماذا اخراج عمل القلب فضلا عن عن القول فالمرجئه بالمعنى الاعم يدخل فيه جميع الفرق التي لا تدخن الاعمال الظاهره في مسمى الايمان كل من خالف السلف هو مرجي قطع النظر عن النوع سواء كان جهميا مرجئه الفقهاء ما تريد الى اخره فالوصف الجامع انهم ارجو لان الارجاء والتاخير اخروا العمل عن مسمى الايمان قطع النظر عن نوع العمل هل هو عمل قلبي او عمل عمل ظاهر لان هناك من يخرج العمل الظاهر ويدخل عمل القلب كما هو احدى الروايتين عن ابي حنيفه فتاره او ثم روايه عنه انه اخرج العمل عمل القلب عن مسمى الايمان وافق الجهميه وثم روايه اخرى ادخل ماذا عمل قلبي اذا عمل قلبي هذا كذلك في خلاف ويكاد ان يطبق جميع المرجئه على اخراج العمل الضحن كاد يكون إجماع بينهما إنما الخلاف بينه في القول وفي عمل القلب فقط هذا الذي ذكر أمت يمية رحمة تعالى في الإيمان الكبير قال أمت يمية الثاني في بيان غلط المرجه وذكر ثلاثة أشياء الثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق هذا خلل إذا حكم الشرع بكونه كافرا وقد عمل عملا ظاهرا دل على ان التصديق منتف وهذا خطا بل قد يكفر والتصديق موجود والعلم والمعرفه موجوده فجعلوا التلازم في انتفاء التصديق لوجود المكفر الظاهر هذا من مذهب المرجئه مذهب المرجئه اذا قيل بان هذا مكفر لانه مكذب يقول هذا لا هذا ليس مذهب السلف بل هذا مذهب الجهميه قال ان كل من حكم الشارع بانه كافر مخلد في النار فانما ذلك لانه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق لانه كافر مخلد في النار متى يكون كافرا مخلدا في النار اذا لم يكن مؤمنا وما هو الايمان التصديق اذا كفره الشارع اذا الايمان غير موجود ما هو الايمان التصديق والعلم المعرفه اذا لا يتصور ان يجتمع ماذا المكفر او الحكم كونه كافرا مع كوني مصدقا عالما عارفا فلا يجتمعان والا لجاز ماذا ان يلتمع الكفر والايمان فصار كافرا مؤمنا اتضحت المساله فعندما الايمان هو التصديق والمعرفه والعلم فاذا ورد التصديق وحكم الشارع بكونه كافرا خالدا مخلدا في النار حينئذ صار كافرا مؤمنا لو ورد التصديق لان الايمان موجود هو المعنى اللغوي قالوا ما دام ان الشرع قد حكم بكفره دل ذلك على ان الايمان منتف على ان الايمان منتف هكذا فهمه الجهميه قال لانه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق ولو جعلت مقابل هذه الجمله لانه انتفى الايمان الشرعي عندهم او التصديق لان لا يكون كافرا الا اذا انتفى هذا الايمان وهو حق لكن انتفاء الايمان على اي وجه نرده الى ماذا الى المعنى الشرعي والتصديق الذي لا يكون تصديقا خاصا هذا يوجد عند الكافر يوجد عند الكافر لماذا لان المعتبر التصديق الخاص المسلزم للانقياد والالتزام الشرعي واذا لم يكن كذلك بالطسدح الذين يكون مع مع الكافر قالوا هذا امر قلتم يا من رحمة الله وهذا اي قولهم بانتفاء التصديق والعلم لكون الشان قد حكم بكفره قد خالفوا به الحسه يعني ما يدرك به دلالة الحس يكون مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالشرع إلى خيره شرع حق وواء إلى خيره ومع ذلك نحكم بكفره أوجد في الحس أو لا أوجد في الحس أوجود والعقل والشرعة وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجمهير النظار إجماعوا يعني حتى بعض أهل بدع أجمعوا على ذلك فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده اياه لحسده اياه يعرف ان الحق معه ومع ذلك يجحد العلو والاستكبار حينئذ لا يقر لهم من اجل ماذا من اجل الحسد كما حسد النبي صلى الله عليه وسلم على الرساله او لطلب علوه عليه او لهوى النفوس ويحمله ذلك الهوى على ان يتعدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قلبه يعلم ان الحق معه اذا مصدق او لا مصدق رد وكذب كافر او لا كافر يعني لم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لكنه في قلبه مصدق وانما رد بسبب الحسد او الكبر او العلو او نحو ذلك اذا موجود هذا او لا وجد اذا وجود المكفر لكونه رد أو لم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجود المكفل لا يستلزم هذا انتفاء التصديق من القلب والمراد به التصديق العام قال وهو في قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وعامة واما لارادتهم العلوى والرياسه واما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه تقليد الاباء ان وجدنا اباء على ام قد يعلم انه معه الحق لكن ما اراد ان يترك ماذا ما عليه الاباء والاجداد واما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الاغراض كالاموال والرياسه وصداقه اقوى من غير ذلك مصالح منافع فيرون في اتباع الرسل ترك الاهواء المحبوبه اليهم وحصول امور مكروهه اليهم فيكذبونهم ويعادونهم اذا التكذيب هذا ليس تكذيبا قلبيا وانما الرد به باللسان الرد به باللسان ومع ذلك هم كفار والتصديق موجود في القلب فالْتَمَع الامراني فالْتَمَع الامراني وهذا كما ذكره مغالطه من الجهميه ونحوهم للحس والعقل والشرع قال فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من اكثر الناس من اكثر الناس كابليس مصدق وله صدق معترف بربي واثبت الصفات بعزتك اثبت الصفات هو اعلم كما قال بعض السلف اعلم من الجهم بن صفوان اثبت الصفه فبعزتك اقسم بها وقال ربي بما اغويتني فيكونون من اكثر الناس كابليس وفرعون ما علمهم بانهم على الباطل والرسل على الحق ولهذا لا يذكر الكفار حجه صحيحه تقضح في صدق الرسل وانما يعتمدون على مخالفه اهواهم كقولهم لنوح انؤمن لك واتبعك الارذنون ما ذما لا علاقه له بماذا بكون نوح عليه السلام نبيا او لا تبعه الفقراء تبعه اقل الناس او وسط الناس هذا لا علاقه بي كوني نوح عليه السلام دعوته صحيحه ام لا انما النقد والاعتراض يكون فيما جاء به عليه السلام وهم لم يتمكنوا من ذلك انما رجعوا الى ماذا الى مثل هذه الامور قال ومعلوم ان اتباع الارذلين لا يقذح في صدقه وكذلك لا علاقه لدعوه نوح عليه السلام من حيث الصدق وعدمه بكون اتبعه فلان او لم يتبعه فلان صحيح او لا انت هل المقصود من كلام لتيميه رحمه الله وتيميه هذا بحث في ما يتعلق بالجاميه هذا مهم جدا لابد من الرجوع اليه وله علاقه بمسالتنا كلها واختصارا للوقت لو قرأ الطالب كتاب الايمان لفهم المساله من من اصلها قال الشاب اللطيف بعد ذلك في قصه ابي طالب وامر ابنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بان يلزم ما دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نصح ابنه عليا ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صدقه او لا صدقه بل صرح بذلك مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم بغض دينه لم يبغض دين النبي ما ابغض الاسلام ما ابغض الاسلام وانما اخذه ماذا اتباع دين الاباء فقط لا لا يقال ماذا رجع عن دين ابائه فلذي نحصل ماذا التسفيه لدين ابائه قال وعدم بغض دينه ومن دخل فيه ما ابغض المسلمين ونصرته ومدحي ومع ذلك لم يرغب لم يرغب عن ملتي عبد المطلب وحكم الله بكفره حكم بكفره مع وجود هذه المؤهلات التي لو وجدت عند عباد القبور قد توجد فحكموا بماذا باسلامهم قال عباد القبور ماذا يحبون التوحيد ويدعون للتوحيد الى اخره لكنهم ليسوا موحدين يعني لم يفعلوا بماذا لم يفعلوا التوحيد لم ياتوا لم يحققوا التوحيد ولم يتركوا الشرك قالوا حكم الله بكفره ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له نهاه عن ان يستغفر له لانه كافر مات مشركا والاستغفار وطلب المغفرة للمشرك لا يجوز قالوا هذا في اول السيره يفهمه صغار الطلبه وقد خفي على ضخم العمامه واسع الاردان يعني خفي على هذا الرجل الذي عمامته ضخمه كبيره واسع الاردان الى الروض المقدم لكم يعني لكم قال ابو طالب في منظومته المشهوره لقد علم النبنن لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطله يعني بين انه مصدق له اريد التصديق فهو يريد ماذا ان يجعل دين ابي طالب هو الدين الحق هو الايمان الشرعي وهياته لقد علم ان نبنا لا مكذب لدينا غير مكذب لدين يعني منصدق له او لا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكذبه لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعنى النبي وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني يعنى بدنيا ولا يعنى بقول الاباطنه يعني قوله ليس باطل هذا تصديق ليس للنبي فقط بل لما جاء به فقوله ودعوته هذه حق وليست بليست باطل ثم قال وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل ثمال كما مر معناه ثمال بالنصب وبالرفع ثمال ثمال يعني مطعمهم قائم بامره عصمه للارامل اي حافظ لهم اذا في البيت الاول هو الشاهد ماذا انه اعترف بانه مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني بقول الاباطن اذا قوله لا يكون الا الا حق وان دعواه انه نبي رسول من عند الله تعالى انه حق وان القران حق وان ما جاء به حق نفعه الجواب لا حكم الله تعالى من سبع سما بماذبي بكفره ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له انك لا تهدي من احببته اذا ما ما حصلت الهدايه فمات مشرك مات على كفره السؤال هنا هل وجد التصديق والمعرفه والعلم في قلبه ام لا الجواب نعم والورد المكفر الجواب نعم اذا هل استلزم المكفر نفي التصديق من القلب الجواب لا اذا هذا رد على الجهميه وقال ايضا ابو طالب وعرضت دينا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا الله اكبر ومع ذلك ما اسلم وعرضت دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم خطاب وعرضت دينا قد عرفت بانه من خير اديان البريه دينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه هنا السبب في صده وعدم قبوله وعدم دخوله في الاسلام لولا الملامه او حذار مثبته لوجدتني سمحا بذلك مبينا اذا وجد التصديق في قلبه ومع ذلك كفره الله تعالى لانه لم يستلزم الانقيام لم يقل لا اله الا الله لم يعمل بما دلت عليه لا اله الا الله حينئذ يكون ماذا يكون كافرا أراد التصديق العام والمعرفة العامة اللغويه في في القلب لا يقتضي ايمانا قال ومع ذلك كله لا تعلم الدين ولا دخل فيه فهو من النوع الذي مثل به الشاعر هم تعالى اراد بالنوع الاول مثل هذا لم يعاد التوحيد وهذا لم يعاد التوحيد بل احبه بل مدحه بل زكاه وبين انه من خير اديان البريه الدين او مع ذلك ما ما كان مسلما قال واصل الاشكال على هذا المعترض الجاهل عثمان انه لم يفرق بين المعرفه وبين التعلم والدخول في الدين لم يفرق بين هذا وذاك المعرفه تكون في القلب ولو لم يدخل في الدين وكذلك التعلم والدخول في الدين دخول في الدين بماذا بكلمه التوحيد فلذلك استغرب وصاح وناه وبجهله اعلن وباح وزعم ان العباره فيها تناقض ظاهر يعرفه البليد دون الماهل واهل العلم عرفوا التوحيد والايمان بانه قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق باطنا وظاهرا لابد ان يكون ماذا ان يجتمع فيه الباطن والظاهر الايمان من حيث هو ان يجتمع فيه الايمان الباطن والايمان الظاهر كما ذكرت لك سابقا فاليمان ايمانان ايمان باطن وايمان ظاهر الايمان الظاهر اذا اظهره ولم ياتي بما ينقضه حكم نبي الاسلام واجرائه على الاحكام وليس باختلف في هذا ويكون منافقا وامما ما تحصر به النجاة مطلقا فلا بد من اجتماع النوعين ايمانا باطنا وايمانا ظاهرا قالوا اهل العلم عرفوا التوحيد والايمان بانه قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والدين الحق باطنا وظاهرا وايثاره على غيره تقديمه على غيره وهذا يدخل فيه في هذا الحد علم القلب وعمله علم القلب معرفه وعمله اذا علم قلبي يستلزم عمل القلب فاذا لم يستلزم العلم القلبي عمل القلب فلا عبره به لا عبره لا يكون ماذا لا يكون شرعيا واذا وجد عمل القلب سلزم عمل الظهر وسلزم القول فاذا لم يستلزم القول والعمل الظاهر فلا عبره به فلا عبره به اذا ثمت لازم كما مر معنى كلام من قيم رحمه الله تعالى في الصلاه وحكم تاركها ان علم القلب هذا يستلزم عمل القلب وعمل القلب يستلزم القول والعمل الظاهر بهذا الترتيب فاذا انتفى الاخير دل على انتفاء الثاني عمل القلب واذا انتفى عمل القلب دل على انتفاء ماذا العلم لكن المراد به العلم الشرعي الذي هو التصديق الخاص وأما مجرد التصديق ومجرد المعرفة التي يعبر عنها بالمعرفة اللغوية هذه موجودة هي التي قررها الشيخ هنا ماذا عند أبي طالب ولكن ليست هي المعرفة الشرعية فالمعرفة نوعان معرفة الشرعية هذه تقتضي فإذا لم تقتضي فهي معرفة اللغوية ولا عبرة بها توجد عند الكافر وغيرين وهذا يدخل فيه يعني في الحد السابق علم القلب وعمله وقول اللسان وعمل الاركان وهذا محل اجماع بين السلف ان مسمى الايمان الشرعي مركب بين ثلاثه اشياء او مركب من ثلاثه اركان ممكن الاول قول القلب ثاني ها قول اللسان ثالث العمل ويشمل عمل القلب وعمل الجانح والاركان يفسر بي بهذا عمل القلب وعمل الجوارح فاين هذا من مجرد المعرفه وعدم البغض اين هذا يعني العلم المقتضي لعمل القلب المقتضي لعمل الظاهر من مجرد المعرفه المعرفه المجرده يعني مجرده مماذا من, من عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان وانما هي مجرد معرفه مجرد معرفه وعدم البغض وقد قيل في من لم ياخذ بالحق ويلتزمه مع معرفته له فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم يدري لكنه لم يعمل به قالوا هذه مصيبه اعظم اذا قد يدري ويعمل يدري ولا يعمل هذا امر فطري ولذلك قال من تميما ماذا خالفه الحسه العقلاء هكذا يحكمون بانه قد يكون ماذا مكذب بلسان لكنه في قلب ماذا مصدق وأعظم ما يكون من جهة ماذا الحاسد الحاسد يعلم أنك على حق لكن لو ماذا لا, لا يصدق بلسانه يكذب وهنا قال الشيخ ماذا أهل العلم عرفوا التوحيد والإيمان جمع بين الأمرين وهذا من حسن صنيعه لأنه قد يخف ماذا أن التوحيد هو بمعنى الإيمان الإيمان قول وعمل والتوحيد إفراد الله تعالى بالعباد لو قلت التوحيد قول وعمل كأنك جئت بشيء جديد الشيخون جمع بينهما هذا حق ان التوحيد هو الايمان في مثل هذه المواضع فحنينيد كما ان الايمان قول وعمل كذلك التوحيد قول وعمل قال وقد تقدم عن هذا انه عن عثمان يعني من عقيدته وقد تقدم عن هذا انه قال في من قال لا اله الا الله انه من اهل التوحيد والايمان يعني بمجرد الكلم ولو فعل ما فعل من الشركيات والكفريات التي نواقض مجرد انه قال لا اله الا الله فهو مسلم كل من قال لا اله الا الله فهو مسلم هذا قد يوجد حتى عند بعض الناس اليوم اذا قال لا اله الا الله ظنوا ماذا مسلم بمجرد الكلمه مع فعله لجميع ادعوا قال ومن امه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يضره هنا الشاهد ولا يضره عنده مع قولي لا اله الا الله وانه من امه محمد صلى الله عليه وسلم لا يضره عنده عباده الصالحين والاوثان ولا يحول بينه وبين ذلك يعني لا يكون مانعا بينه وبينه عباده الاوثان فيقول لا اله الا الله ولم تمنعه عن ماذا عن التلبس بالشرك هل تكفيه وتنفعه الجواب لا لابد ان تكون الكلمه مانعه له من التلبس به بالشرك قال وهنا زعم زاد على ما مر من قبح المعتقد وذمه وهنا زعم ان المعرفه هي الايمان والدخول فيه وهذا هو التناقض والتدافع والاضطراب الذي لا يرتضيه اولو الاحلام والالباب خلطوا هكذا اهل البدع يقررون في موضع ما ينقضونه فيه في موضع اخر ولو نظرنا في كلام من هو اكبر من من هذا الرجل كالجوبيني والغزالي ونحوهم يثبتون في مواضع وينفون في مواضع بمعنى أنه ماذا؟ قد يحقق بعض القول فيما يوافق ألسل الجماعة في موضع لكن في الغالب ماذا؟ يكون مخالفا فيثبت تارة وينفي تارة أخرى وفي قول هذا من المؤاخذة اللوظية الشيخ يتتبعه كما ذكرنا مرارا يتتبعه في الأخطار التي تعلق به اللغة وفي قول هذا من المؤاخذة اللوظية أن البليد لا يختص بمعرفة دون الماهر قال يعرف البليد دون الماهر اذا عندهم معرفه خاصه به كانه له له تمييز خاص هو بليد كسمه فكيف يقول يعرف البليد دون الماهر واظنه يريد فكيف الماهر يعرف البليد فكيف بالماهر مثلا هذا الذي لعله اراده ولكنه ارتبك على عادته في العجمه واللغه النبطيه قال ولسنا بصدد هذا وانما المقصود بيان كذب هذا في دعوه تناقض وأن هذا وصفه وقد شنع سلف الأمة وآئمتها علي من قال إن الإيمان هو التصديق ب節目 Этот روية عن إبن المدينة وهو رواية عن إمام أحمد تكفير من جعل الإيمان هو التصديق كذلك عن أبي عبيد وغير من السلف كما قال التيمير في الإيمان ذكرى ثلاثة أبي عبيد وإبن المدينة والإمام أحمد قال وغيرهم من, من السلف أن أبن كفر من قال الإيمان هو التصديق إذن تكفيره هذا له وجه له سلف على من قال إن الإيمان هو التصديق وبدعوه وضللوه وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة يعني له ما لا يتسع له هذا الجواب ترجع إلى كلام نتمية رحمه الله تعالى يعني هذا القول له لوازم تكفره منها أن إبليس مسلم وأن فرعون مؤمن هذا لازم له لازم له أن يحكم بإسلام إبليس؟ وا ايمان فرعون والا تناقض والا تناقض فسبحان من صد عن معرفه الهدى والرشاد كل من صدف عن دينه وتوحيده وسعى في الارض بالفساد تنبيه حرف المعترض كلام الشيخ فحذف منه ما يبين مراد الشيخ واول كلامه رحمه الله سالن الشريف عما نقاتل عليه نعم هذا الانواع ليست في رساله اصل الدين الاسلامي قواعده عندما فيما يتعلق برساله الشريف لما ساله عما عما عم تكفر وتقاتل عليه هل عن اي شيء او على اي شيء تكفر وتقاتل عليه سال الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر الرجل به فاجاب بما بما ذكر من انواع السابقه انواع السابقه وهي التي فيها العباره المشهوره وهي لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر اوردناه بكمالها في بموضعه قال فاخبرته بصدقي اخبرته بي بالصدق يعني لم يري ولم ياتي بخلاف الصدق وبينت له ايضا الكذب الذي يبهت به الاعداء فسالني ان اكتب له فاقول اركان الاسلام الخمسه اولها الشهادتان ثم الاركان الاربعه فالاربعه اذا قر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها لوجود الخناب والعلماء اختلفوا في كفر التالك لها كسر من غير الجحود ولا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهما هو الشهادتان يعني إن لم يأتي بها أو يأتي بناقض لها هذا الذي عناه وأن لو يقاتل على الشرك وهم قد قالوا لا إله إلا الله إذن ليس مراده ماذا مجرد القول لأنما قالوا هو الشهادتان إذن نقاتل على الشهادتين فإذا قالها وفعل الشرك يقاتل أو لا يقاتل إذن وهو الشهادتان أن يأتي بها لفظا وأن لا يأتي بما بما ينقضه وأما الأركان الأربعة فالصلاة كما مر معنا مرارا أن تارك الصلاة يعتبر كافر بإجماع السلام بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلاف إنما هو خلاف حادث وأما ما عدها فالخلاف فيها مشهورا قال رحمه الله تعالى فصل قال المعترق ثم كيف يكفر هذا ويقتل ويأخذ ماله وييتم اولاده بهذا الهذيان البارد يعني تقرير الشيخ رحمه الله تعالى هذيان بارد ويجعل هذا الصنيع المارج دين الله ورسوله المرتبه للمجاهد فيه جنه الماوى والرضوان من الرحمن وانه الذي ارسل الله به رسوله وانزل به كتابا سبحانك هذا مهتان عظيم وافتراء على الله في عباده وبلاده فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثم قال والاعتقاد في الشجر والحجر ليس هو دين غالب الناس الاعتقاد في الشجر والحجر ليس هو دين غالب الناس وزعم ان هذا افتراء واجتراء وان الغالبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في امتي التي هي خير امه اخرجت للناس لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعه هذا لا يمنع من كلام الشيخ رحمه الله تعالى وحديث لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمرهم وانتبه هو ماذا هو يستصحب أن الشيخ كفر بالعموم فعليذن اعترض عليه بماذا لا يزال الدين قائما وأنت كفرت الأمة كلها ما تركت أحدا فعليذن يرد عليه به بهذا لكن الشيخ لا يكفر بالعموم يكفر من تلبس به بالناقض ولا يتهم أن الناس كلهم هذا قد تلبسوا به بالناقض فلا يأتي مثل هذا الرد ثم قال واهل البدع طريقتهم الجهل والافتراء يعني شيخ محمد من هالبدع فان وجد في الامه من يريد التبرك بسدر او حجر ان وجد ان وجد عبر ابي ان وجد من يشرك بالله تعالى يتبرك بالشجر والحجر فلا اوسع من طريقه خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم مع اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يوم حنين اصحابي عمم وكذا طريقه كلام الرحمن موسى ابن عمران عليه الصلاه والسلام مع اصحاب اراد حديث ابي واقد وكذلك قصه ماذا موسى عليه السلام يجعل لنا اله فيقال لمن اراد ذلك ما قال ويقف حيث وقف رسول الله تعالى وهذا الرجل يطلب طريقا غير طريقهم يعني لو وجد يقول لهم ماذا لو وجد من ممن يتبرك بالشجر والحجر لا تفعل الا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابه يوم حنين وكذلك كما فعل موسى مع قوم الذين طلبوا ماذا عباده العجل عينيد تكون على طريقه الرسل الانبياء وما كفروهم الا قاتلوهم هنا الشاهد ما كفروهم لا ولا قاتلوهم الا التكفير والقتل قال وهذا الرجل يطلب طريقا غير طريقه ولازم قوله هذا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يجعل دينه قائما مستقيما ظاهرا وانه الذي اظهره للناس لان الشاعر المتعال تارة يعبر الذي التوحيد الذي اظهرناه للناس يقول لازمه ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهره صحيح او يقول هكذا لازمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهره هذه صار تكذيبا وانه الذي اظهره للناس فاي ذلك يصدق هذا الرجل ام الرسول صلى الله عليه وسلم بل الذي صدق لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيخ لم يخالف طريقه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا العيان بالبيان ما اغوى صاحب الهوى انتهى والجواب ان يقال هذا القول الذي قاله شيخنا وقرره في تكفير من عرف ان التوحيد دين الله علم ان التوحيد دين الله وان الاعتقاد في الشجر والحجر هو الشرك الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذه المعرفه اعرض عنه ولم يقبله تعلما وعملا لم يعمل به علم ان التوحيد حق والشرك باطل لكنه لم يسع في تعلم اصل الدين هذا يسمى ماذا يسمى اعراضا ولا يسمى جهلا كما يسميه اهل الجهل يسمى ماذا اعراضا في الشرع ففرق بين الجاهل وبين المعرض الجاهل الذي لم يتمكن عاجز الذي لو اراد ان يسعى ليتعلم ما استطاع ما وجد سبيله هل يسمى جاهلا هذا يسمى جاهل وهو عدم العلم اما الذي يتمكن ويترك ولا يسال ولا يتعلم هذا لا يسمى جاهلا يسمى معرضا يسمى معرض فان كان اعراضه عن اصل الدين فهو كافر والا فلا يعني لو اعرض عن تعلم بعض السنن او بعض الواجبات او المنهيات التي لا تقضح في اصل الايمان هذا يكون معرضا لكن ليس المراد بماذا بالناقد المعتبر هنا قال ومع هذه المعرفه اعرض عنه ولم يقبله تعلما وعملا وهو الذي دل عليه الكتاب العزيز والسنه النبويه قال تعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثم فان اعرضوا يعني عن اصل دعوه النبي الذي ارسل اليهم هنئذ يهددهم الله تعالى بما بما ذكر هذا الناقد العاشر الذي ذكره شيخ محمد رحمه الله تعالى الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به لا يتعلمه ولا يعمل به وقد يتعلمه ولا يعمل لا يفيده لابد ان يجمع بين امرين يتعلم اصل الدين وان يعمل به ويجمع بين بين امرين وكم من ايه ورد في القران فيها لفظ الاعراض فدل ذلك على ان له ماذا ان له اصلا ولذلك الشراح فسروا هذا الناقض بقوله والمراد بالاعراض الذي يناقض من نواقض الاسلام هو الاعراض عن تعلم اصل الدين الذي به يكون المرء مسلما الذي يكون به المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين فيما يتعلق بالواجبات التي لا يضر تركها في اصل الايمان او في المنهيات التي لا يضر فعلها في اصل الايمان صحيح فالواجبات نوعان واجب يؤثر في اصل الايمان فتركه ينافي اصل الايمان وواجبات وهي الاكثر لا تنافي ماذا اصل الايمان وكذلك المنهيات منهيات تنافي اصل الايمان ومنهيات لا تنافي اصل الايمان ما ينافي اصل الايمان داخل في مفهوم اصل الايمان لابد من تعلمه والعمل به قال هو الاعراض عن تعلم اصل الدين الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين انهذا خاص بي ب اهل العلم قال ابن قيث في المدارج واما كفر الاعراض فانه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي الى ما جاء به البتة دفع عنه ماذا جميع الوسائل لا يسمع له مع امكانه وكذلك ما يتعلق به بالقبول قال فانه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي الى ما جاء به البت وهذا كذلك قال ابن تميم رحمه الله تعالى في في مواضع منها قوله في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحه 381 قال رحمه الله تعالى فعلم ان بقاء حروف الكتاب بقاء حروف الكتاب يعني وجود الكتاب ذاته وجود الكتاب فعلم ان بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيها والتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم يعني بمجرد وجود القرآن لا يلزم منه أن يكونوا ماذا مؤمنين لأنهم أعرضوا عن حقيقة القرآن مثلا فلابد أن يتعلم يعني الحروف وحدها وتلاوة الآيات لا يكفي لابد أن يعلم المعاني ويعمل بها فإن كانت الحروب موجودة وقائمة إلى آخره فإن كانت الحروب موجودة وقائمة إلى آخره ومع ذلك إعراض عن معانيها والعمل بها قال رحمه الله تعالى لا يوجب إيمان أصحابها لا يقتضي الإيمان ولو تلى القرآن ما مات له ولا يمنع كفرهم لأنهم معرضون فصاروا ماذا؟ صاروا كفاراً إذن وجود القرآن لا يكفي لابد من ماذا؟ لابد من العلم والعمل بما فيه هذا موجود في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 381 وقال في الصارم المسلول الجزء الأول صفحة 38 وقال في الصارم المسلول ان من تولى عن طاعه الرسول واعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن ان من تولى عن طاعه الرسول واعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن وان المؤمن هو الذي يقول سمعنا واطعنا فاذا كان النفاق يثبت ويزول الايمان بمجرد الاعراض عن حكم الرسول واراده التحاكم الى غيره مع ان هذا تاركم محض وقد يكون سببه قوه الشهوه فكيف بالتنقص والسب ونحوه اذا اثبت ماذا كفر الاعراضي وقال في الفتاوى الجزء السابع صفحه 397 والا فمجرد معرفه قلبه انه رسول الله مع الاعراضي عن انقياد له ولما جاء به اما حسدا واما كبرا واما لمحبه دينه الذي يخالفه واما لغير ذلك فلا يكون ايمانا معرفة الرسول لكنه لا يتبع هذا لا يكون لا يكون ايمانا قال الشيخ رحمه الله تعالى ولم يقل فان لم يعرفه بل رتب ذلك على نفس الاعراض يعني الايه فان اعرضوا فقل اذا رتبوا على ماذا على مجرد الاعراض وهو الذي عبر عنه تيم الله تعالى مجرد المعرفه ولم يقل فان لم يعرفه بل رتب ذلك على نفس الاعراضي وقال تعالى قال هبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتي انكم مني هدى فمن اتبع هدايا لابد من الاتباع فمن اتبع هدايا فلا اذا الف هذه وقعت بجواب الشرط ما هو الشرط ليس وجود ماذا وجود الهدى فقط فمن اتبع لابد ان يتبع فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة وقال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيه ويسلم تسليما والتمية له كلام جميل في هذه الآية فيه الصارم المسلوم وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم إذن آيات تدل على أن من أعرض عن اتباع الهدى لا يكون مؤمنا لا يكون مؤمن وهذا كل مقيد بماذا؟ ليس بالتفاصيل الشرع وإنما مقيد به بأصل الدين يعني ما يكون به مسلما لان الايمان ايمانان كما مر معنا مرارا ايمان لا بد من تحققه وهو ما يعبر عنه باصل الايمان ليتميز عن الكافر المشرك وما زاد على ذلك فحينئذ يكون واجبا او مستحبا قال فدلت هذه الايه فدلت هذه الايه على ان المعرض عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق يكفر ان عرف ولم ينكر دلت على ان المعرض يكفر نعم على ان المعرض عما جاء به الرسول من الهدى والدين الحق يكفر هذا خبر ان ان المعرض يكفر ان عرف ولم ينكر ان عرف ولم ينكر وان الايمان بالله ورسوله لا بد فيه من الانقياد والاعتقاد والعمل باطن وظاهرا الايمان الذي تحصل به النجات لا بد من اجتماع الاركان الثلاثه ايمان بالقلب وعمل وقول اللسان وعمل بالجوارح والاركان قال وذكر السلف في ردهم على المرجئه والجهميه ان الايمان قول وعمل ونيه كما قال بعض السلف والنيه داخله في عمل القلب في عمل القلب ودلت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في غير ما حديث كحديث امرت ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وحديث من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله وحديث عامر بن عبسه قد تقدم قريبا وغير ذلك مما لو افرد لاحتمل مجلدا يعني لم يذكر ماذا التصديق فقط والمعرفه بل ذكر كذلك ماذا القول امرت ان اقاتل الناس حتى يعرفوا ربهم او حتى يقول حتى يقول اذا ما ما علقه بماذا بمجرد التصديق لو كان الإيمان يحصل بمجرد التصديق والمعرفة لقال أمرت أن يقاتل الناس حتى يصدق أني رسول الله وإنما علقوا به بالقونه ثم القول في الشرع كما مر معنا قال ويقول وقل في الكتاب والسنة يراد به اللظ والمعنى حينئذ نفسر الكلمة بما دل عليه الشرع قال فمن قال في من ذهب إلى مدلول هذا وقرره يعني اعتراضا عن الشيخ محمد إنه هديان بارد فهو كفور جاحد والمكابر المعاند ولايم الحاسد والجهاد لم يشرع الا لالزام المكلفين بما جاء من توحيد الله الجهاد شرع من اجل ذلك من اجل اقامه شرع الله ولا يشتلط ان يكون المجاهد ان يكون كافرا يلزم ليس بلازم وانما يكون القتال للكفار ولغيرهم صحيح او لا البغاة يقاتلون او لا يقاتلون وكذلك الممتنع عن الشرع فان قلنا كافر ليس بكافر وقالت الاولى يقاتل لا يقاتل اذا الجهاد انما يكون لاقامه شرع الله والقتال يكون لذلك قال والجهاد لم يسر إلا الالزام المكلفين بما جاء من توحيد الله والتزام دين المرسلين لا لمجرد المعرفه فقط يعرف ربهم وقد جاهد صلى الله عليه وسلم هذا الضرب من الناس والسباح دماءهم واموالهم واليهود يعرفون الرسول كما يعرفون ابناءهم ومع ذلك ما كانوا مؤمنين وقد قال تعالى في شان يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم لابنائهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فمن جعل مجرد المعرفه هي الايمان والقتال لاهلها الذين لم يلتزموا ما جاءت به الرسل بل اعرضوا عنه قتالا مفتر ظالمين وصنيع مارج فهو من اعظم الخلق صددا عن سبيل الله وهدما لقواعد دينه وكذبا على شريعته وتلبيسا على عباده وردا لما جاءت به رسله وجهلا بالايمان وحقائقه ولازم قوله هذا الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتاله من عرف انه على الحق عكس عليه القضيه قال الشاعر رحمه الله تعالى لازم كلامي ماذا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ونس عبد اللطيف ماذا قال فعلي ماذا دليله فلازم قوله اذا كان الايمان اذا كان الايمان هو المعرفه اذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من يعرف انه رسول الله هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم قال فلازم قولي ولازم قوله هذا الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتاله من عرف انه على الحق وانه رسول الله وكذلك فيه طعن على من قاتل على الشهادتين او على ركن من أركان الإسلام كقتال الصديق على الزكاة قاتل وهم يعرفون لا إله إلا الله يعرفون المعنى ويعرفون أن الشرع حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق يعرفون ربه وجهاد من منعه وفيه طعن على جميع أهل العلم الذين أباحوا القتال على الامتناع عن فعل بعض شرائع الإسلام الظاهرة وكذلك من نفى ورد ما قاله الشيخ وقرره من أن الاعتقاد في الحجر والشجر هو الدين غالب الناس في هذه الأوقات فمن انكر هذا واجهدل فيه فهو مكابر معاند لان هذا قد اشتهر وعرفه جمهور البشر فليس في ارض فارس وما وراء النهر الا عباده قبور الائمه واهل البيت وغيرهم والاعتقاد فيهم النفع والضر والعطاء والمنع والنصر والقهر وغير ذلك من أفعال الربوبية وكذلك العراق بادية وحاضرة إلا أفرادا قليلا ولأكثر لهم في من يعتقدونه من الأولياء أو غيرهم كعبد القادر والكاظم وغيرهما ما لا يجهله أبلد الناس وأشدهم تغفيلا وهكذا كل بلد وكل مصر وكل بادية لهم من الولائد والمعبودات والاعتقادات في القبور والأشجار التي يرجون منها البركة ما لا يخفى على أحد وكذلك فمن جحد هذا كله وزعم ان الاكثر هم خير امه اخرجت للناس وان دين الاسلام لا يزال قائما بهم وان امرا اكثر الناس لا يزال مستقيما حتى تقوم الساعه فهو من اكذب الناس واضلهم واجهلهم بالنصوص ومعانيها او كذلك وانما اراد الحكم على جهه الاغلب والاكثر لا على جهه الاعيان ولو كلام اخر في هذه المساله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل من هم يا رسول الله قال النزاع من القبائل يعني الافراد قبيله منها 15 قبيله اخرى 15 الاخرين قال النزاع من القبائل وقد تقدم ذلك وتقدم حديث لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه وفي الحديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذى بالقذى حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموهم عن علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه ياتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه اذل من النقد نقاد بالفتحه تحريك صغار الغنم وقيل النقد السفل من الناس رب عديم اعز من اسد ورب مثر اذل من النقد قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطرم اليات نساء داوس حول ذي الخلاص يعني سيعود الشرك سيعود الشرك ماكا وفي حديث ثوبان ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من امه الاوثان وهذا لا يخالف قوله في حديث معاويه لا تزال هذه الامه قائمه على امر الله ولن يزال امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه لان المراد بالامه اهل الاستقامه والمتابعه والاجابه لا جميع امه الدعوه في ماذا فيهم اليهود والنصارى والمجوس ونحو ذلك وفيهم عباده القبور المشركون فان الامه تطلق ويدخل فيها من بلغته الدعوه كما في حديث ما من رجل من هذه الامه يهودي او نصراني يسمع به ثم لا يؤمن الا كان من اهل النار وغربه الدين قررها اهل العلم وافردوها بالتاليف وهي اكثر واشهر من حديث معاويه وحديث جابري رضي الله عنهم يعني مراد الشيخ ان دعوه عثمان بن صو ان اكثر الناس على الاسلام دعوه باطله وانما اكثر الناس على ماذا على الباطن قالوا ما زعم المعترض من ان حديث معاويه متواتر قول لا اصل له لان المتواتر ما راه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب واما قوله واهل البدع طريقتهم الجهل والافتراء فنعم والله وهو الذي سوت به اوراقك واعتراضاتك من اولها الى اخرها ولاهلي العلم من النقد والتمييز ما يكفي عن بيان جهلك والاطناب في ذلك ثم قال واما قوله فان ورد في الامه من يريد التبرك بشجر او حجر فلا اوسع من طريقه خاتم الرسل الى اخر عبارته قال فشيخنا رحمه الله ما خرج عن طريقتيه لم يخرج في دعوته رحمه الله تعالى عن طريقه الانبياء والمرسلين بل دعوته قائمه على الاتباع قال ما خرج عن طريقته ولا فارق منهاجهم وقد قام احسن قيام على من اراد ذلك ونصح وبلغ وقرر والسدل فمن قبل واطاع الله ورسوله سار في بصيره المؤمن مع اخيه قبل الاسلام واكرمه واحبه لله وفيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وقاص الليثي واصحابه وكما فعل موسى ابن عمران عليه السلام مع بني اسرائيل والنزاع في من رد على الانبياء في من رد على لم يقبل ولم يقبل منهم وتبرك بالشجر والحجر وعاند وقاتل على ذلك وقاتلا على ذلك. يعني ما يتعلق ماذا بالتكفير والمقاتله لان الشيخ انتقد فيه التكفير والقتال ومعلوم ان كل منهما قائم على ماذا؟ على ماذا؟ على اقامه الحجه، يعني من بلغه الشرع هل اذا يكفر الكفر المعذب عليه على التفصيل الذي مر سابقا وليس المراد الكفر الذي هو الوصف العام الذي يثبت قبله قيام الحجه، يعني الاسم لا علاقه له بي بقيام الحجه وانما المراد به ها ما يتعلق بي الحكم. قيام الحج مرتبط به بالحكم هذا الذي عناه رحمه تعالى جمعا بينه. بين كلامه قال وعاند وقاتل على ذلك فعينئذ إذا لم يقبل يقاتل أو لا يقاتل ناسيما إذا كانت له شوكة قالوا هذا المعترض خلط المسألتين وجعل من عبد الأشجار تلبس بالكفر عبد الأشجار حديث أبي واقد هذا ليس فيه ماذا أن لهم فعلوا الشركة صحيح أو لا حديث أبي واقد من أراد أن يحتج به ذلك من باب الإلزام من باب الإلزام ليس بيحج وقضية عين كما مر معنا أنه طلبوا شيئا لو قيل بأنه شرك أكبر من حيث هو لكن لم يفعلوا وأنت تريد أن تحكم ماذا أن تحكم من فعل الشركة الأكبر وتعلق بالمقبور الموت نحوهم تحكمهم بحديثة بواقع بينهم خلاف أو لا بينهم خلاف فرق بين النوعين ولذلك الشيخ هنا رحمه وتعالى علق الحكم على الفعل والمعاندة إن كانت ليست أصلا في الاسمي لو صرط في تحقق وصف الشركه ان يكون معاندا او لا عاند او لا بلغت الدعوه او لا فهو مسلك قال والنزاع فيما رد على الانبياء ولم يقبل منه وتبرك بالشجر والحجر وعاند وقاتل على ذلك وهذا المعترض خلط بين خلط المسالتين وجعل من عبد الاشجار وعاند واصر بمنزله من السفته سفته يعني لم يفعل مجرد فتوى مجرد سؤال اجعل لنا مثل هؤلاء فاكثر علي من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ماذا مجرد الطلب بمنزله من استفتا ثم تاب وسافر ثم تاب واستغفر ولذلك اجمع اهل العلم على انهم لو اصروا لكفروا لانهم قد فعلوا ماذا فعلوا الشرك الاكبر الناقه وانما هذا مجرد فتوى وكما مر معنا كلام تيميره تعالى انه طلب لي المشابهه طلب لي المشابهه قال وزعم ان طريقه رسل الله ترك المصر المعاند وعدم تكفيره عدم تكفيره بلغت الحجه واصر وعاند لم يقبل حينئذ لا يكفر ظن ان طريقه الرسل انهم لا يكفرون وهذا خطا من شكه باطن قال وزعم ان طريقه رسل الله ترك المصر المعاند وعدم تكفيره كما هي سيرته في المنيب التائب الذي اناب ورجع وتاب فكذب على رسل الله فكذب على رسل الله ولبس على خلق الله وسبح لحوم العلماء وبهرج على الجهال قصار الى الله وقدم عليهم وهو احكم الحاكمين والهو العالمين العالمين والهو العالمين قال التميمي رحمه الله تعالى في الاقتضاب بينا ما يتعلق بي حديث بواقل في الجزء الثاني صفحه 157 قال وَلَمَّا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ شَجَرَةٌ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ وَيُسَمُّونَهَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط هو الحديث الذي احتج به هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا إنكار مجرد الفتوى مجرد طلب السؤال فقط هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الله أكبر قلتم كما قال قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ إِنَّهَا السُنَنُ لَتَرْكَبُونَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ ابن تيمية معلقا فإنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفر إذًا حمل الحديث على ماذا لا على الشرك الأكبر وأنهم طلبوا إلى آخره وإنما حمله على مجرد المشابهة كما قال مقيم ياتي أنهم طلبوا الشجر لا لعبادتها ولا لسؤالها لم يبق إلا ماذا أن يفعل فعلا يشابه به هؤلاء فقط حينئذ هذا يكون منكر ولا يكون شركا اكبر قال فانكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجره يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو اعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين او هو الشرك بعينه الشاهد والمهم هنا ان بني تميم لم يجعل الحديث حجة في الإعذار بيب الجهن لأنه ما أشركوا عنه ما فعلوا شيء لا قولا ولا عمل وهذا الحديث كما عبر الشيخ محمد رحمه وتعالى في مواضع أنه أكبر شبهة يستدل بها المخالف حديث أبي واقد الليثي ويستدلون بكلام لبن تيمية حاليا كيف نجمع بين الحديث وبين استدلال بكلام لبن تيمية مع كلام لبن تيمية عن النص لبن تيمية لم يجعلوا شركا وعذارهم النبي صلى الله عليه وسلم بيب الشركة الأكبر وإنما جعل المشابهه للكفان قال فكيف اذا طلبوا الشركه بعين فعلوا الشركه اذا هذا ليس بالشركه بعين عند من تيمير رحمه الله تعالى فكيف نجمع بين القولين لا بد من جواب من هؤلاء العاذرين وقال ابن قيم في الاغاثه فاذا كان اتخاذ هذه الشجره لتعليق الاسلحه والعكوف حولها اتخادا اله مع الله تعالى مع انهم لا يعبدونها ولا يسالونها وهذا نص واضح بيين لانه فهموا معنى لا اله الا انها تبطل جميع الالهه حينئذ السبعه ان يكون قد طلب شيئا يتعلق بماذا بالشرك نفسه هذا باب الاحسان ثم هي قضيه عين ثم هي من المتشابه ثم عندنا اصول عامه هي المعتمدة فيه في هذا الباب حينئذ باب احسان الظن بالصحابه ما دام ان المحل قابل للتاويل فيجب تاويله يا دي بتو لا سيما انهم لم يفعلوا وهذا كاف في ابطال حجتهم انت تحتج بماذا بحديث ليس فيه فعل مجرد كلام وتحتج به على ماذا على اعذار من يعبد غير الله تعالى صباحا ومساء لا شك ان ثمه بونا شاسعا بين المستدل عليه وبين الدليل ذاته فبنقيم يرى ماذا الرحمن تعالى لم يطلب هذه الشجره من اجل عبادتها او سؤالها اذا انتفى الشرك بحذافيره انتفى اشترك بحذفني كيف يقول ابن قيم يعذب قال مع انهم لا يعبدونها ولا يسالونها فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فاي نسبه للفتنه بشجره الى الفتنه بالقبر اي نسبه يعني ما ما العلاقه بينهما هذا في جهه ابعد ما يكون او التعلق بالموتى وهؤلاء الذين نحتدون بالحديث يجعلون في ماذا فيما يتعلق به بالمقبور وابن القيم يقول في اي نسبه للفتنه بشجره الى الفتنه به بالقبر لو كان اهل الشرك والبدعه يعلمون وكذلك الشاطبي رحمه الله تعالى بالاعتصام يقول فان في الجزء الثالث صفحه 189 فان اتخاذ ذات انواط الجزء الثالث صفحه 189 <تصفيق> يقول رحمه الله تعالى فان اتخاذ ذات انواط يشبه يشبه فرق بين ال... بين العبارات هذه يشبه اتخاذ الالهه من دون الله لانه هو بنفسه فرق بين هذا وذاك لانه هو بنفسه حتى يجعل ماذا انهم فعلوا الشركه او طلبوا الشركه الاكبر فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالجهل وهذا لا حجه فيه ما وقفت على احد يشرح الحديث وقال هذا شرك اكبر وهم جهال وعذروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم كما يقول المعاصص هذا لا وجود له وانما هذه مفاهيم من عند انفسهم يعني يعتقدوا ثم وجدوا ماذا الحديث ثم يقال المتيميه ابن القيم شاطبي الاخير يعذرون النبي الجاهليه وهم قد شرحوا الحديث على خلاف ما يعتقدونهم بل اول الحديث لما يوافق الوصون والشيخ محمد رحمه الله ذكر هذا الحديث كذلك في كشف الشبهات قال ولكن للمشركين شبهه يدلون بها عند هذه القصه وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات انواط لم يكفروا فالجواب ان نقول ان بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف ان بني اسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف في ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات انواط بعد نهيه لكفروا هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب وهو كاف الى اخر كلامه رحم الله تعالى وش محمد ابراهيم رحمه الله تعالى في شرحه على كشف الشبهات يقول فعدم كفرهم ليس من قصور العمل عن ان يصل الى التكفير يعني ان وجه احتجاجنا هو بتقدير الفعل لو فعلوا كفروا فيحتج بهذا الحديث على ماذا على التكفير على تقدير الفعل لو فعلوا لكفروا نرجع الى الى الكتاب قال الرحمن تعالى وكل مسلم وعاقل يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل من تاله بالارجان تاله تعبد صرف العبادات والاحجار والسكر عن توحيد الملك الغفار قال تعالى افرئيتم لات والعزه ومنات الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى فهل هذه المذكورات في الايه الكريمه الا احجار واشجار وهل قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظمها وتأله بها وتبرك او لا قاتله اذا تبركوا بماذا بالاشجار والاحجار هو اراد ان يستدل بحديث ابي واقد انهم لا يكفرون ولا يقاتلون وهنا اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من عبد اللات وكفره اذا فرق بين الموضعين او لا فرق بين الموضعين فهل هذه المذكورات في الايات الكريمه الا احجار واشجار وهل قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظمها وت экспер به وتبرك وهل إستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم أو كيف الحال يا معشر الضلات يعني كيف تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود في السيرة متوتر أنه كفرهم وقاتلهم وإستباحه إلى آخرين فكيف يقول ماذا يعاملهم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم هذا افترى على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل قال موسى لبني اسرائيل لما قالوا يا موسى اجعل لنا الهه كما لهم الها قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متهبر ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الهه وهو فضلكم على العالمين فصح ان هذا المعترض الملحد انما صاح وانكر ما ثبت من طريقه رسل الله واوليائه في من عابد الشجره والحجر وانها ضاقت بهذا الرجل وخرج عن ريق العبوديه الى اوديه الجهاله والضلال يزعم انها اوسع يعني يتركم على ما هم عليه وينسبها الى الرسل فبعدا للقوم الظالمين وبئسا للملحدين والمحرفين والشيخ رحمه الله وقف حيث وقف الرسل وانكر ما انكروا وقاتل على ما عليه قاتله وانت وامثالكم من الضالين وقفتم في طريقه فمن أنكر ما أنكروه وقاتل من قاتلوه تصديتم فمن أنكر ما أنكروه يعني من أنكر من المسلكين ما أنكروه من التوحين وقاتل من قاتلوه تصديتم للرد عليه والذب عنهم ودفعتم في صدر نصوص الكتاب والسنة بشبهات ساقطة وأقوال ضالة لا تروجوا على من عرف الإسلام وحقيقتهم فأنتم جند محضرون لمن عبد الشجر والحجر وكذا يولد حتى في هذا الزمان لا يكتب مقالا في التوحيد ودعوته والدعوه الى التوحيد وانما فقط يرد على من يكفر المشركين وامما قوله ولازم قولي هذا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لم يجعل دينهم قائما مستقيما ظاهرا وانه الذي اظهره للناس فيقال لهذا المعترض ان كان اظهار العلماء والائمه لدين الاسلام وبيانه للناس يعني اراد ان ينتقد الشيخ رحمه الله تعالى في ماذا في قوله أحيانا هذا التوحيد الذي أظهرناه كأنه جاء به بدين جديد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم كذلك لم يظهر ماذا التوحيد فيقال إن كان إظهار العلماء والآئمة لدين الإسلام وبيانه للناس وذكر حدوده يلزم منه تكذيب الرسول فأي عالم وأي صحابي وأي خليفة هدى لم يقع منه بيان؟ أي واحد من هؤلاء لم يقع منه بيان وإظهار وكشف لحقيقة الإسلام وحدود الإيمان بل أحد المؤمنين لابد أن يقع منه هذا لابد أن يدعو ولو لأهل بيته وأولاده ومعلم الصبيان أظهروا لهم من كتاب الله وعلموه ما لم يكونوا يعلمونه فإن كان الدين لا يحتاج لإظهار وتبيين أو كان الإظهار يسلزم تكذيب الرسول فليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنه من سكت عن ذكر دين الإسلام وتعليمه للناس والدعوة إليه الذي يدعو هذا يكون ماذا يستجنب تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أظهر الدين والذي لا يدعو يكون مؤمن ولم يسلك سبيل الرسول وسبيل من اتبعه في الدعوة إلى الله على بصيرة ومن دعا وأظهر للناس شيئا من الدين فلازم قوله تكذيب الرسول فلا إله إلا الله ما أشد ما تلعب الشيطان بهذا المغرور وأمثاله حتى جعلوا متابعة الرسول وسلوك سبيل تكذيبا له او لازمه التكذيب وهذا الضرب من الناس هم من شر الدواب المذكورين في قوله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون واول الناس بين حقيقه الاسلام وما يدخل فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فإن عمر قال له أتقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها فقال الصديق رضي الله عنهما يعني عنه عن عمر ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها يعني قاتلهم على منع الزكاة مع كون ماذا قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا إلى خلاه ومع ذلك قاتلهم والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتم على منعها قال عمر رضي الله عنه فما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر القتال فعرفت انه الحق واجمع العلماء على تصويب ابي بكر وقتالي من منعها فيلزم من بيان ابي بكر لعمر تكذيب الرسول سبحانك نبراؤ اليك مما اتى به هذا المفترى وقال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ان للاسلام شرائع وفراائض وحدودا وسنن فان اعيش فسابينها لكم وان اموت فلست على صحبتكم بحريص فيلزم من هذا عند المعتدل خطأ وعمر وتجهينه وهذا الرجل يسب ائمه الاسلام وهو لا يشعر والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين